Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanziil al-Kitaab min AllahilazizalHakim. Inna fi samawati wa ardi laa ayatil-lMuaminin.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 Man yang melakukannya saleh, f'lenafsihnya; dan man yang asal, f'alaihnya. Lalu, kepada Rabbu kum, kau kembali. Dan kami telah datang kepada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 بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم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 ام حسب الذين اجتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ayat كَانَ yang إِلَّا antara قَالُوا Tidaklah mereka إِن kecuali صَادِقِينَ